الحق من ربك وإن فريق منهم لا يكترون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين.